وهل يجوز لأهل الميت الذي كان لا يواضب على الصلاة أن يصلوا عنه أو يعملوا ما يسمى بإسقاط الصلاة ونودع أولا أن نعرف ما هو إسقاط الصلاة إسقاط الصلاة معناها أن يقوم بعض الناس بعمل من الأعمال لتسقط الصلاة عنه إذا مات ولم يكن قد صلى. معلوم أن الصلاة عبادة بدنية محضة لم يرد نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز قضائها عن الميت والوارد هو عن بعض الصحابة فقد روى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت فقال صلي عنها وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح. أن مرأة قالت ايضا لابن عباز إن أمها نذرت مشيا إلى مسجد قباء أي للصلاة فأفتى ابنتها أن تمشي لها وأخرجه مالك في الموطا والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها في قباء فوجبت ولزمت ومن هنا رأى بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت سواء كانت مفروضة أصلا أم منذورة لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك جاء في موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول وبهذا يعلم أن ما يعمله بعض الناس مما يسمى بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع والواقع أن الله سبحانه وتعالى جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز. حتى إنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة وعن المقيد بالأغلال واكتفى بما يستطاع ولو بالإيماء فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوى ولا يصح غيره حتى لا يكون هناك تهاون بعمود الدين أما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدار قطني أن من البر بعد الموت أن نصلي لهما أي للوالدين مع صلاتنا وأن نصوم لهما مع صيامنا وذلك في النوافل المهدات لا في الفروض من حيث القضاء والله أعلم